Bismillahirrahmanirrahim. Zabur ve kitabın masrur, fi rukun maşur, ve al-beyt el-mağmur, ve sakkıf والبحر المسجور إن عذاب ربك لواطع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا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 بُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ وَتَكِينَ عَلَىٰ شُرُبٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّدْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كل مرء بما كسب رهيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا ت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 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ bikebikahniu velame em yekuluna sha'irun tarrab sube raybal manun qult rabb subu fa inni min al mutarab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 Emleım slle mitemiyor nefi Felmiyettim üstemiyor bir sül banaim mü bin Emlehul be tule kul ben un Emtes elım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 وَإِذَا رَكِسَ فَمِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُنٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَهُمْ هُمْ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارَ النُّجُومِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ